قلنا أن العزيمة اسم لما هو أصل من الأحكام غير متعلق بالعوارض الرخصة الحكم الأصلي يسمى العزيمة, العزيمة إذا تعلق به عارض من العوارض بسبب هذا العارض رخص في شيء مع بقاء الحكم الأصلي يبقى اسمه رخصة يبقى حنقوله الرخصة هي الحكم أو, أو الحكم الشرعي الذي يغير من صعوبة إلى سهولة لعزر المختضى ذلك مع قيام سبب الحكم الأصلي أنواع الرخصة منها إباحة المحرم عند الضرورة المحرم الشيء الذي حرمه الله سبحانه في كتابه أو على لسان النبي صلى الله عليه وسلم يحرم علينا كذا هذا الشيء المحرم يباح في وقت كذا من أجل كذا بل أن اسمه إيه؟ رخصة ويرخص في أخذ هذا الشيء أو فعل هذا الشيء المحرم إذا كانت الشريعة رخصت في ذلك زي ما قلنا إلا من أكره وقلبه مقمئن بالإيمان إلا من أكره وقلبه مقمئن للإيمان وداء ذلك في سبب من الأسباب أن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه أخذه المشركون فغطوههم خطوه بمعنى إن حطوه في الماء رضي الله تعالى عنه طيب قلنا إنه الرخصة حكم غير من صعوبة إلى سهولة هذا حكم شرعي الحكم الشرعي مازال مولودا وغير من أجل عارض من العوارض عرضة فغير من صعوبة إلى سهولة هذا له أمثلة منه قصة عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه أنه أخذه المشركون فغطوه معنى غطوه يعني حطوه في بير مية في بير مية وخنؤوه حطوه غطصوه في بير مية لغاية ما اضطر رضي الله عنه أنه يتلفظ بما يرضيه فوقع في الكلام الذي يرضيه مدح آلهتهم وأخبر أنه كفر بما النبي صلى الله عليه وسلم فتركوه عمار بن ياسر رضي الله عنه قتله أبوه ياسر وقتلت أمه الله وكان هو يعذب بلال وعمار وياسر وسمية يعذبه مشرقون شاف هذا العذاب الشديد والقتل فلذلك هو قال هذا الكلمة ليهرب من القتل وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم يبكيه فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له إن عادوا فعطوا سألوا كيف تجد قلبك قال مسكت حتى قلت لهم ما يرجيهم ومدح أليتهم وذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكلام غير طيب فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كيف تجد قلبك قال مطمئن بالإيمان فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن عادوا فعوك لو ردعوا مرة ثانية لهذا الذي قالوه ارجع مرة ثانية إنك ده هذا الكلام الذي قاله الأصل من ولا حلال حرام الأمر الشرعي بد من سبات على الإيمان ولكن مع وجود هذا العذر الشديد والضرورة يقتل الإنسان إذا يدوز له إذا كان سيقتل هذا الإنسان أو سيقتل من يحب هذا الإنسان إنه يتلفظ بلظة الكفر إذا هنا الكلام بالكفر يدوز له في مثل هذه الحالة هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عادوا فعد هذي لعمار وحده ولا له ولغيره لعمار ولغيره إبا حكم غير من صعوبة إلى سهولة لودود العزرات إبا في الكفر طيب بس هي ديف الرقصة لا في باب الوادبات في باب المحرمات باب المحرمات حرمت عليكم الميت والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. طيب حرمت هذه الأشياء فإذا حصلت ضرورة من الضرورات أن الإنسان يأكل الميت انسان ماشي في صحراء لم يجد ما يأكله سيموت من الجوع هنا يباح له أن يأكل ميت لم يجد أمامه إلا الميت إذا هو له أن يأكل فمن اضطر غير باغ ولا عاد غير باغ يعني غير مبتغي المعصية لا لم يطلب المعصية ولا عاد ولا متعد للحدود يبا بيأكل القدر الذي يقيمه ويكمل بهذا القدر السير يبا هنا اضطر غير بيأكل ولا عاد فلا اسم عليه لا حرج عليه يبا كان الحكم الشرعي حرمت عليكم الميت ها؟ الآن مع وجود العزر يباح لهذا الإنسان ولا لكل الناس لهذا الإنسان فقط يبال إنسان المطر يبال حكم غير من صعوبة إلى سهولة مع بقاء الحكم الأصلي ولكن للسبب الذي عرض جاز له ذلك حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به طيب هل ممكن إنسان يشرب الخمر في وقت الضرورة ما ينظر أي الضرورة اللي فيها العلماء يقولوا صورة من الصورة اللي هي إجازة الغص غص الإنسان بطعام بيبلع لؤمة وأكد فزوره حي موت لم يدل أمامه إلا الخمر هل ممكن أن يشرب عشان يزيل؟ أهل من الممكن أن يفعل هذا الشيء يبا هنا نموت سريع يتخنأ الإنسان فيباح له ذلك ولكن إذا كان الإنسان عطشان يقول خمر لكن لا الخمر يزيد العطش إذا شرب الخمر زاد عطشه ولكن إذا كان شيء مما لا يسكر الإنسان وهو حرام أصلا ما أسكر كثيره فقليل حرام ما أسكر ملء الفرق منه فملء الكف منه حرام طيب ملء الكف هذا لن يسكر الإنسان خمر مخفف بالماء كثير ولا تسكر الإنسان وعطش الإنسان جاز له أن يشرب هذا عطش ايه ليموت من العطش بسبب انه سيموت من العطش رخص له شرعا انه يشرب هذا لاجازة الغصفة وايضا لرفع العطش اذا كان الخمر لا يؤثر في هذا الانسان أما إذا كان خمرا يؤثر في إنسانه ويذهب عقله لا يدري بعدما يذهب عقله حيعمل إيه بشرب الخمر لعله يقتل إنسانا لعله يقع في شيء حرمه الله سبحانه وتبارك وتعالى أشد منه ولذلك جاء في سنن النسائي قصة ذكر فيها أن رجلا كان عابدا وبعدين جاءته امرأة المرأة دعته إلى الزنا فرفضه دعته إلى أن يقتل طفلا معها صبيا معها فرفضه في النهاية دعته إلى شرب الخمر فلما شرب الخمر وقع في كل ما كان يمتنع منه قبل ذلك بعد ذلك الخمر أم الفواحش رأسه المحرمات يبقى إباحة المحرم من الضرورة ذكرنا لها أمثلة إباحة ترك الواجب عند الحادة زي ما ذكرنا في الصيام هذا واجب وعند الحادة يدوز أنه يفطر إذا كان مريضا أو مسافرا كما ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى أيضا من ذلك ترك الأمر المعروف والناهي عن المنكر ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وإنهون عن المنكر لابد من وجود من يأمر معروف عن المنكر ولا تكونوا كالسابقين الذين اختلفوا وتركوا ذلك هنا إذا كان الإنسان سيأمر معروف سيقتل هنا عزر له أن يترك ولا مش عزر هذا عزر الله أن يترك الأمر المعروف وإنهى هذا باعتبار الأشخاص. الأشخاص أما باعتبار الأمة لا لابد في الأمة أن تقوم جميعها تأمب معروف وتنهى المنكر فإذا كان إنسان استشعر أنه هو سيؤزى فترك قد يقوم, غيره قد يقوم غيره لكن لا يدوز أن الأمة كلها تسكت على منكر وترضى بمنكر وإلا شرع الجهاد ليه أمرت الأمة بالجهاد للأمر المعروف والنهي عن المنكر وأنهم يكبت الكفار المدلمين فطرم الأمة تستطيع ودب عليهم جميعهم ولكن الفرد كفائي إذا قام به البعض سقط عن البلو تصحيح بعض العقود التي يحتادها الناس هنا من باب الرخص بعض العقود التي الأصل المنع منها ولكن للاحتياد وعموم البلوى يرخص فيها من ذلك السلامة عقد السلامة نهد الشريعة عن بيء شيء غير مولود فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحكيم لا تبع ما ليس عندك لا تبع ما ليس عندك إيبا الأصل الشيء الغير المولود إني لا يجزي إني أبي حدا بش لكن جاء عنه من أسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم أو وزن المعلوم إلى أجل المعلوم من أسلم في شيء إيبا جاء عنه الرخصة في ذلك إلا يسميه بأيه السلم أو السلم من أسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم طيب هذا الذي تسلم إيه السلم أبار عن إيه يعرف الفقاء بإنه بيع موصوف في الزمة إذا عين ولا في الزمة هذا ليس عين حاضرة هذا عين حاضرة أبيع لك هذا الشيء حاضر حتى لو تمن مؤجلة لكن بيع موصوف في الزمة بقول لك حرب لك مثلا مئة صاع من القمح مئة كيلو من كذا في آخر السنة في يوم كذا أجيب لك هذا كذا وأبضني الآن فأخذ التمن وبعدين أجيب لك هذا الشيء الذي هو عين ولا شيء موصوف, موصوف